الذين استخدوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا الذين استخدوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يجحدون. فاليوم انشاه كما نقول